وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال جعلني على خزايا إلى الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكة ماليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمة لا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجا وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ فَفَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ كِرُونٌ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَتُنِ بِأَخِلَكُمْ مِنَ بِكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كِيلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون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 ونعمنا الكير فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هلا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى, حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم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 ثُمَّ اثْنَمَا مُؤَذِّنٌ لَيْتَهَا نَعِيرُ إِنَّكُمْ سَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْعَلُونَ قَالُوا نَفْسِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَمَاهِلَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ أنتم كاذبون قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الوالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف فما كان لياخذ أخاه في دين الملك ما كان لياخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من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 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ حدنا مكانه, فخذ حدنا مكانه إنا للاك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا لجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم, أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبرح نرضى حتى ياذنني أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 قالوا تالله لذت وذكر يوسف حتى تكون حرض لو تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرء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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد ترك الله علينا وان كنا لخطئين قال لا تذنبوا عليكم قال لا تذنبوا اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابيات بصيرا وَتُونِي بأهلكم أجمعين ولما فصلت النير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف إني لا أجد ريح يوسف فلو لا أن تفنذون قالوا تَعْلَمُوا إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ أَلَمَّا أَن جاءَ البَشِيرُ ألقاه عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم لما دخلوا على يوسف إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ما تأوين رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد, من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء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 توفني مسلما توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ذلك من ذا الغيب نوح إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما ر الناس ولوح رصب ممن وما تسألهم عليهم من جو إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي مناية في السماوات ولرضي مررون عليها وهم عنها معرضون. وما يومن وأكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بعثة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرةنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَوْضُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقون حتى استئصال الرسل حتى الرسل وظنّ أنهم وظنّ قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لقد كان في قصصهم عبره لانيالباب ما كان حديثا يفترى ولكن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 والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عماد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى يدبر لمر يدبر لمر يفصل الآيات فَصِلُوا لَآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّنَ الرَّضَى وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَينَ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم وَإِنْ تَعَجَّلَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا لَّنَا فِى خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ نَغْلَالُ فِى أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 منذر ولكل قوم هذا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغذ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواه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 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فنا مرد له وما لهم من دونه من والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الراد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 ولله يسهد من في السماوات ونرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات ونرضق لله قل, قل فاتختم من دونه أولياء لا يبلكون لأنفسهم نفعا ولا مرا قل هل يستوي الذين والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء اخرقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السين زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حمية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب زفاقا أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله لمثال الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لون لهم لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتد به هنا يكن لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبيس